الله تعالى الجزء الأول صفر ثمانية وسبعين العلم قبل القول والعلم نقول نعم والدليل أو الدليل قبل القول؟ <تصفيق> قول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ذا أما بعد هذا النجف الثاني لنا في شرح كتاب الأصول الثالثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووصلنا إلى قول المصنف قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وهذا هذا القول من المخاريق الذكرا في كتاب العلم من الصحيح وزاد قال بعد ذكر الآية فبدأ بالعلم يعلم انه لا اله ان الله واستغفر لذنبي. قال البخاري فبدأ بالعلم يعني بدأ بالعلم قبل الامر بالاستخفار والاستخفار من العمل فبدأ بالعلم قبل العمل يعني بدأ بالامر بالعلم قبل ان يأمر بالعمل وهو الاستغفار. وهذا من دقيق فقه البخاري رحمه الله تعالى نستدل بهذه هذه الآية على ان ال أن البدء يكون بالعلم وهذه بداية والإصلاح نعم بداية و... إصلاح بداية الإنسان في نفسه أو بداية إصلاح العبد بداية إصلاح العبد في نفسه وبداية إصلاح المجتمعات والأمم فلا ينصلح العبد إلا بالعلم ولا تنطلح المجتمعات وترتقي الأمم إلا بالعلم والعلم الممدوح في النصوص الشرعية المقصود به علم الشريعة بالأصالة علم الكتاب والسنة علم الحلال والحرام وأما العلوم الدنيوية نحو علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الحساب والهندفة هذه تأتي تبعا بعد ذلك وبلا شك نصيب من المتح ولكن المقصود بالمتح في النصوص الشرعية العلم الشرعي لأن البعض يستدل بنحو قوله تعالى وقل ربي زدني علمه على الزياد من العلوم الدنيوية فقط وهذا خطأ. خطأ في تفسير الآية <تصفيق> إنما العلم الذي أمر الله رسوله وأن يطلب الدياد منه هو علم الكتاب والسن علم الشريعة <تصفيق> ليس علم الكيمياء والفيزياء <تصفيق> وأشرف العلوم العلم بالله علم التوحيد <تصفيق> <تصفيق> العلم بأسماء الله وصفات الله ثم علم التفسير تفسير كتاب الله وعلمه الأحكام الفقه أهلاً الفقه بالحلال وبالحرام وبحدود الله عز وجل فعلى المرء أن أراد أن نجا عند الله أن يسلك سبيل العلم العلم النافع وأن يجلس في مجالس أهل العلم وأن يلزم غرض العلماء، وأما الذي يريد غير ذلك ف... فإنه ينفر عن مجالس العلم وهذا حال الكثير من أهل البدع أنهم ينفرون وينفرون عن العلم الأحزاب التي نشأت في هذا الزمان يعني على شبه اتفاق في هذا النفرة والتنفير من العلماء من العلماء الرداني فهم لم يبدأوا بالعلم في أنفسهم ولم يبدأوا بالعلم في دعوتهم فهذه الجماعة المشهورة التي تسمى بجماعة التبليغ لا يب... لم يبدأوا بالعلم إنما أرادوا أن يبدأوا بالدعوة قبل العلم فخالفوا هذه السنة الربانية العلم قبل القول والعمل ف... نحن نخبر من من هؤلاء الشيخ هاشو هل يتمسوا اهلا الرحمن الله أنه يستر على كل مسلم وزميله ان تعدوا هذه الثلاث مسائل والعمل الجد الاولى ان الله خلقنا وتفرد ولم يتركنا هبلا بل أرسل, ولم... ولم هملا. هملا. هملا. أرسل إلينا هبلا رسول فمن اطاعه نل الجنة عن الله نفرنا نعم والجليل قوله تعالى إن أغذرنا إليكم عزولا جاهدا عليكم كما أغذرنا إلى إرعاة رزول نعم. فعطر إرعاة رزولة أغزاه أكثر وليل نعم هنا المثلث رحمه الله تعالى في في المسائل التي يجب على نعم على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وقد ذكرنا في المجلس السابق أربع مسائل هنا يذكر ثلاث مسائل أخرى هي لا تنفصل عن المسائل الأربع السابقة بل هي منها ومتممة لها وهذه طريقة المصنف كما بينا أنه إذا أراد أن يظهر أهمية بعض المسائل يستخدم في الغالب هذه الصيغة يقول يجب أو ينبغي علينا أن نتعلم هذه الثلاث مسائل أو هذه الأربع مسائل أو هذه القواعد الأربع وهكذا وهذه إحدى طرق التعليم وهذه طرق التنبيه التي ينبه طالب العلم إلى أهمية ما سوف يذكره المؤلف أو المصمد وقال في المسألة الأولى أن الله خلقنا ما هو الخلق نعم الخلق كما قال الأذهري ونقله إذن منظور هنا في لسان العرب قال الأذهري في كتابه لم تهذيب اللغة والأزهرية أحمد بن محمد أبو منصور الأزهري هو من علماء اللغة الذين الذين كانوا أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة فكان على ما يظهر ثلاثيا فقال الأزهري ومن صفات الله تعالى الخالق والخلاق ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام هذه التعريف يعني لغير الله عز وجل هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة وأصل الخلق التقدير وباعتبار تقدير ما منه وجودها وباعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق ثم قال والخلق في كلام العرب اتباع الشيء على مثال لم يسبق إليه وكل شيء خلقه الله فهو متدئه فهو مب تبيئهم على غير مثال صديق إليه ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين ثم قال قال أبو بكر الأمداري وأيضا من علماء اللغة الذين كانوا على منهج أهل السنة وشيخ الأزهري الخلق في كلام العرب على وجهين أحدهما أو أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه والآخر التقدير وقد دل كتاب الله على هذا ومن هذه الأدلة قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تمترون وقال سبحانه دبيع السماوات والأرض أن يكون له ولدنا لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل هنا فأثبت سبحانه في هذه الآيات وفي نحوها أنه خلق كل شيء فكل ما سوى الله مخلوق و ومن هذا قوله تعالى لما سأل فرعون موسى فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى واختلف المفسرون نعم، في تأويل هذه الآية على عدة معاني. نعم، ذكرها العلامة الشنقيتي رحمه الله في كتابه أضواء البيان. فقال أولاً، أعطى كل شيء، أو القول الأول يعني، أعطى كل شيء نظير، نظيرة خلفيه. نعم في الصورة والهيئة فذكور بن آدم لإنسهم وذكور البهائم والحيوانات لإنسهم وكذلك الطيور لآخره فأعط كل شيء نظيره خلقه في الصورة ثم هذا الجميع لطريق النكاح والنسل. هذا القول الأول في تأويل الآن أعطى كل شيء ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هذا وجواب موسى عليه السلام على فرعون لما سأله أن يعرفه بربه فعرفه بهذا الشيء المركوز في فترة فرعون أراد موسى أن يستثيره الفطرة الكامنة في فرعون، ب بهذا القول. هنذكره بأن الله الذي خلقه وخالقه، إنه خلق غيره. والقول الثاني. لم أعطى كل شيء صورته المناسبة التي تناسبه فلم يجعل الإنسان في صورة البهيمة ولم يجعل البهيمة في صورة الطير بل أعطى كل شيء خلقه الذي يستحقه وهذا نحو قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه آه. الذي أحسن كل شيء خلقه <تصفيق> وبدأ خلق الإنسان من خلقه ومن هنا نفهم هذا الخطأ الذي اشتهر على ألسنة بعض العامة وهو قولهم العيب الخلقي آه. هذا خطأ ليس هناك عيب في خلق الله ولا يجوز أن يقال هذا القول أو أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى هذا من التنقص لله لأن الله أحسن كل شيء خلقه. لم يخلق شيء على صورة معيبة بل خلق كل شيء على الصورة التي هي على أفضل الوجوه هذا الخلق وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فإذا خلق يعني عبدا بغير نظر أو بغير سمع يعني حرموه السمع وحرموه البصر فهذا يكون من حكمة الله ويكون ابتلاءً من الله لهذا العبد ولا يقال أن هذا من العيب ويقال أنه عيب في هذا المخلوق ويدخل أيضا في هذا المعنى الأخير أن الله خطف كل صنف من أصناف المخلوقات بمادة خلق منها فلم يسوي بين المخلوقات في الصورة ولا في المواد التي خلق منها فخلق الإنسان من, إيش من الطين وبدأ خلق الإنسان من الطين وكما قال سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من فلصل من حنّ المثنون وخلق الجن من النار وخلق الملائكة من النور كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها رضي أخوها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الملائكة من نور وخلق الزان من النار وخلق آدم مما وصف لكم أي مما وصف لكم في كتاب الله أنه سبحانه خلقه من صلصال من حماء المثمون أو خلقه من طيل إلى آخر ومن الآيات التي ذكر الله فيها مراحل خلق الإنسان من بني آدم الآية التي جاءت في سورة الحج والتي قال سبحانه فيها يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم يا ايها الناس إن كنتم في ريب أي في شك في شك من البعث أي أن تبعاثوا مرة أخرى فإن خلقناكم من طراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم كفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض داري العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فذكر مراحل الخلق في هذه الآن الطراب يعني من الخلق بالنسبة آدم من الطراب من الطين ثم سبحانه وتعالى بقدرته قد خلق من هذا الطراب هذه النطرة التي منها تكون العلقة التي تعلق في رحم المرأة ثم تتحول هذه العلقة إلى المضغر إلى شيء مخلق لكن ليس له ملامح هذه المضغر ثم يصور الله هذه المضغة ويجعلها كفلا ثم إذا خرج هذا الطفل من بطن أمه يعني يمر بأفوار العمر حتى يصل ليش إلى مرحلة أرجل العمر إذا قدر الله له هذا أو قد يموت قبل هذا وهذا يعد من الإعجاج الذي يعجز عنه كل الذين تحدوا الله عز وجل وجحدوا صفات الله وجحدوا قدرة الله من الكافرين ومن الملحدين ولذلك لا يستطيع أحد أن يحرك ثاكنا أمام هذا الإعجاب الذي هو اعترف به وثبت عنده بالإيش بالأبحاث العلمية الحديثة مراحل الخلق فقد أحسن المصنف هنا بقوله أو بتعريفه بالله سبحانه وتعالى في هذه المسألة الأولى بقوله وأن الله خلقنا حتى تكون الحجة قائمة على كل من إيش من يشرك في عبادة الله كما سوف يذكر في المسائل التالية ثم قال رحمه الله ورزقنا نعم الرزق بالكسر كما قال ابن منذور في لسان العرب هو ما ينتفع به نعم بالفتح بالفكر هو العطاء كما قال ابن منذور ايه. و و الرزق أو الإقرار بأن الله هو الذي يرزق هذه المفردة الثانية من مفردات الربوبية التي يجب على كل مسلم أن يقر بها المفردة الأولى الخلق أن تقر بأن الله هو الذي خلق خلق كل شيء وأحسن كل شيء خلقه هذا من الإقرار بالربوبية ثم أن تقر أن الله هو الذي يرزق هذا الخلق الذي خلقه و ولذلك الله يقيم الحج على عداده في كتابه من هذا الباب كما في قوله تعالى من قل من يرزقك من السماء والأرض كما في سورة يونس. وايضا خالص سبحانه كل من يرزقكم من السماوات والارض كل الله ورزقكم <تصفيق> يصل الينا أو يصل إلى العبد بطريقين الطريق الأول هو الأهم صدق التوكل على الله صدق التوكل على الله عز وجل فكلما زاد العبد توكلا على الله ولم يحمل هم الرزق أتاه الرزق من حيث لا يحتفظ وكلما ازجاد العبد تقوى كلما فيصرف له وسائل الرزق وهذا تصديقا لقوله تعالى ومن يتقى لا يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفظ وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث الذي أخرجوه الترمزي وابن ماجه والحياة في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنتم توكلون على الله حق توكله لا لا نعم نرزقكم كما يرزق الطير تغدو خمافة يعني تغدو فارغة البطون تغدو خمافة وتروح بطانة وتعود في آخر النهار منتلئة البطون وفي هذا الحديث الإشارة إلى السببين الذي بهما يحصل العبد على الرف الأول اللي ذكرناه الآن صفق التوصل والثاني الأخذ بالأثباب فالطير لم تمتلئ بطونها إلا بعد أن يشأن غدت خرجت خرجت لتحصل رزقها آه لم تجلس مكانها لا تطير لا بل طارت أي أخذت بالأثباب التي فطرها الله عليها وجبلها عليها فكذلك العبد إذا صدق في توكله على الله وأخذ بالأسباب المتاحة والأسباب الشرعية لم يأخذ بالأسباب المحرمة بخجنة الأخذ بالسبب لا فإنه يرزق كما ترزق الطير كما وعد الله سبحانه وتعالى على لسان تصوله صلى الله عليه وآله مقبل نحى الله سبحانه وتعالى وعاكب الكافرين الذين يعبدون غيره وهم يعلمون أنه سبحانه الذي يرزقهم. كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا هم يعلمون أن هذه المعبودات الباطلة يعني من من الأشجار أو من الأصمام أو من المقامات وال والقبور والتماثيل لا تملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا لا تملك أي شيء لا تملك مثقال بره لا تملك مثقال بره ولا تستطيع أن تفعل شيئا من إذن الرزق و... وأيضا قال سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال ابن عطية في تفسيره ازمع المفسرون <تصفيق> نعم على ان الآية هذه الآية توبيخ للقائلين نعم في المطر الذي ينزله الله للعباد هذا بنوء كذا ونوء كذا يعني منطرنا بنوء كذا ولذلك كان من إحدى المعاني التي ذكرها ابن منظور في تفسير أو في تأويل الرزق أن الرزق يأتي أحيانا في كلام العرب بمعنى المطر أو بالمطر الرزق عندهم وعند العرب هو المطر ولذلك جاءت هذه الآية موافقة للسان العرب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أخرج ابن جرير بسند صحيح ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وقرأ ابن عباس وتجعلون شكركم انكم تكذبون هذه احدى القراءات في هذه الايه والتي ثبتت علينا عندنا انه جعل متى رزقكم شكركم وتجعلون شكركم انكم تكذبون ال هل هل اي هل هذا جزاء نعمة الله انه انزل عليكم المطر انكم تجعلون متى الشكر التكذيب وهذا المعنى الذي ثبت في حديث زيد بن خالد الجهني الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما حيث قال زيد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على إسر سماء في الخديدية فلما فلما انصرف أي من الصلاة قال ألا تدرون ماذا قال ربكم الليلة قالوا الله ورسوله أعلم قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله وبنعمته فهو مؤمن به كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا هو كافر به مؤمن بالكوكب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم ذلك كان من هجئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا نزل المطر يتعرض له ويقول اللهم صيبا نافعا وإذا سئل يعني لماذا يتعرض للمطر كان يقول كما سألته عائشة فقال إنه حديث إنه حديث العهد بربه إنه حديث عهد بربه إنه حديث العهد بربه و... وأيضا هل العبد أن يؤمن وأن يؤمن؟ أما الله سبحانه وتعالى هو الذي يفهم. كما قال سبحانه في سورة الأنعام قل أفغير الله أتخذ ولي فاطرة السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم هو سبحانه ولا يطعم فلن يعني فلن يعدل الإنسان ولن يعدل أنجان الطعام والشراب. لأن الله سبحانه ولا يطعم ولا يطعم وهذا من من كمال أو من كمال اسمه الرزاق اه. ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى هو الذي رزق هذا الكلب الذي كان يلهث ويأكل أثرا من العطش فتخر له هذه البذي حتى حتى تسقيه سبحان الله. فو سبحانه وتعالى. وتعالى نعم عليه رزق كل شيء ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهذا هذا الذي يسمى بالرزق العام فذكر العلماء أن الرزق على مرتبتين الرزق العام الذي يكون لكل المخلوقات والدواب والمرتبة الثانية الرزق الخاص والطيبات من الرزق التي اختص الله بها عباده المؤمنين لقوله تعالى قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا الله بها الذين امنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم الطيام <صدق unacceptable> ثم قال المطمث ولم يتركنا هملا الهمل كما قال ابن منذور هو السدى المطروك ليلا أو نهارا السدى المطروك ليلا أو نهارا ولجالك من للإبل أنها هوامل أي أنها مسيبة نوراء إذا كانت الإبل نوراء يقال إنها هوامل مسيبة نوراء لذلك إذا أو لذلك كان هذا الحكم أو كان الحكم الذي يخص الإبل في النقطة أن إذا وجدت تركت مع هذاؤها وثقاؤها حتى يجدها ربها أي صاحبها. هي مسيبة والله سبحانه وتعالى ينزه أن يترك عباده هملا أن يترك سدى بلا راع وبلا أمر ولا نهي أو بلا تشريع ذلك القوله تعالى أن يحسب الإنسان أن يترك سدى ولقوله تعالى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ثم قال المطنف بَلْ أَرْسَلْ إِلَيْنَا رَسُولَ فكونه لن يتركنا هملا ترتب عليه أن يرسل إلينا رسولا من أنفسنا حتى يبلغنا بالأمر والنهي وحتى تقام علينا حجة الله فلا نكون كالإذن الهوامل التي ليست مكلفة وليس لها شرم بل أرسل إلينا رسولا نعم الرسول هو الذي يرسل برسالة أي بشريعة من عند الله كي يبلغها إلى من أرسل إليهم نعم نعم كما قال سبحانه وما أَرْسَلْنَ من قَبْلِكَ من رسول إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لأنه لا إله إلا أنا فاعبدونه وإن من أمات إلا خلا فيها نذير هذه سنة من سنة لله سنة تعالى. التي بها يقيم الحج على عباده فمن أطاعه دخل الجنة من أطاعه هنا على مرتبتين الطاعة في أصل الدين في التوحيد وهي التي إذا مات العبد عليها فهو موعود بدخول الجنة عاجلاً والمرتبة الثانية الطاعة في الأوامر والنواهي التي تالي التوفيق وهي التي بها تكون مراتب العباد في الجنة والتي بها يكون السابقون الذين يأكلون الجنة من أول وهلة بغير فاضي حساب ولا عذاب ويأتي بعدهم من إيش من عذب في النار لفترة ثم يكون آله إلى الجنة والدليل على هذا القول فمن أطاعه دخل الجنة. قول الله سبحانه وتعالى: هو في الله والرسول لعلكم ترحمون. وقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويبتاقه فأولئك هم الفائزون الذين يفوزون بالجنة. وأيضا قول الله سبحانه. ومن الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الشوط العظيم وكما قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيل هذا وعد من الله أن من أطاع الرسول نعم، ومات على هذا دخل الجن ومن عصاه دخل النار والمعصية على قسمين أيضا المعصية الكبرى وهي أن يعصيه في أصل الدين في التوحيد وهي الشرك الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهذا مآله ما إلى النار خالدا مخلدا فيها وأما من عفى الرسول فيما دون التوحيد أي في الأوامر أو في الوقوع في النواهي فهذا كما بينا قد يعذب في النار لفترة ثم يدخل الجنة وقد يعفو الله عنه ويدخل الجنة كابتداء بغير عباد فهو في مشيئة الله إن مات على التوحيد والدليل على هذا قوله تعالى كما في سورة النساء ومن يعطي الله ورسوله ويتعد حدوده فأولئ نعم ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها هذه الآية لم يحتج بها الخوارج على تخليد العصاه في النار ولا حجة فيها طبع لأن الآية حملت على الإطلاق فهي تتعلق بالمعافية الكفرة كما بيان تتعلق بما تعدى خدور الله في الإيمان ووقع في الشرك في الشرك الأجبر و أيضا من هذه الآيات ومن يعرف الله ورسوله فقد يضل ضلالا مبينا ونحو قوله تعالى ومن يعرف الله ورسوله فإن لهنا غزهن خالدين فيها أبدا وهذه أيضا الآية ونحوها وهذه الآية ونحوها يختبر خوارج على تكسير العصا أو على تخليل العصا في, في النار وكما بينا لا حد يتكي لأن المعصية هنا إذا تعلقت بالخلوص النار هي تتنزل على المعصية الكبرى يعني على, على الشرك بالله أو على الكفر بالله لا. لأن كلام الله لا يتعارض وكلام رسوله أيضا لا يتعارض والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عافى فرعون الرسول وهذه الآية يتدل على أن الرسول من مهناته الشهادة أن يكون شهيدا على من ضايت فيهم و ولذلك ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه جاء اخرجه المخري ومسلم البخاري ومسلم في فاحيهما ان النبي صلى الله عليه والعليه وسلم قال له او امره ان يقرأ عليه فقال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل فقرأ فقرأ من سورة النساء حتى وصل الى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهد وجئنا بك على هؤلاء شهدة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حذبك فرفع ابن مسعود عينه إلى النبي صلى الله عليه فوجد عينيه تذرفان فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على كل من تبقوه من الرسل أنهم قد دلهوا وأدوا الأمانة يشهد عليهم أمام أممهم. نعم. والجزاء قال سبحانه إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كم أرسلنا إلى فرعون رسولا ومن الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ كلم الله موسى عليه السلام كما أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول أيضا هنا المعصية تتنزل أساسا على المعاصي الكبرى المعاصي في التوحيد عصى فرعون موسى في الإقرار بتوحيد الله عز وجل في الإلهية فأخذناه أخذا وبيلا فكانت العقوبة من جنس العمل كما ثبت عن مجاهد وقتابا كما أخرجها ابن في تفسيره أي شديدة أخذا وبيلا أي أخذا شديدا وقال ابن زيد الوبيل الشر والعرب تقول لمن تتابع عليه الشر أو بل عليه فكان من عقوب الفرعون أن الشر يتتابع عليه في قبره وإلى يوم القيامة وفي يوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا معاشية فهذا من تتابع العذاب والشر على فرعون وعلى آله الذين كفروا ويخرج من هذا طبعا امرأة فرعون التي آمنت <تصفيق> ومن مهمات الرسول أيضا التي أشار إليها العلامة عبدي الجابري في ضل فشرحه البشارة والنذارة، فقلنا من مهماته أن أشاهد شاهد للخلق وشاهد عليه، والمهمة الثانية البشارة والنذارة مبشرة ونذيرة، والمهمة الثالثة الحكم بين الناس. أن يحكم بين الناس نعم كما في قوله تعالى إن أنزلنا عليه الكتابة بحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصين والمهمة الرابعة التبليغ والتعليم أن يبلغ الشرى وأن يعلمه لأفهامه. هذه أهم وظائف الرسل. ويدل على أيضا ما سبق من أنه من أطاع الرسول دخل الجنة ونعص ودخل النار. الحديث الذي أخرجوه البخاري. صحيح والله تعالى من حديث أبي هريرة في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمك يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن الفوائد التي أشار إليها أيضا العلام عبيد الجبير في شرحه أن في قول المصنف أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همنا ذكر ثلاث نعم النعمة الأولى نعمة الإيجاد وهي خلق والنعمة الثانية نعمة الإمداد وهي الرزق أوجدنا أي خلقنا وأمدنا أي رزقنا والنعمت الثالثة نعمة الإعداد أنه أعدنا لإيش نلجأ من أرسل إلينا رسولا يبلغنا بما يحبه الله ويرضاه حتى يعني نعد أنفسنا أو حتى نكون مؤهلين لدخول جنة الله. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإعداد <تكلم> الثانية أن الله لا يقضى وإشراك معه في تيرادته أحد لا ملأ مقرم ولا نبيل مرتب والدليل قوله تعالى وإن المتاجد للدليل فلا تدره عن الله نعم الله الله تعالى لا يرضى والربى من صفات اللي لهم لا نتأولها لا نقول الربى بمعنى كذا وكذا لا. بل يرضى حقيقة سبحانه وتعالى والمقابل لها أنه لا يرضى يرضى عن بعض العباد ولا يرضى عن بعض الآخر فالله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك نعم في عبادة في أحد فإن الله أغنى الأغنى عن الشرك أهلم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فمن عمل عملا لغير الله فإن الله يتركه ومن أشرك به ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا بوجهه عز وجل وهذا هو معنى كلمة التوحيد <تصفيق> لا معبود بحق إلا الله إن الله لا يرضى أن يؤبد أحد سواه وإن أذن قدرا أذن قدرا لا شرعا إن أذن قدرا في أن يؤبد غيره قدرا لا يعني هذا أنه يرضى عنه. لأن المشركين يحتجون على الله سبحانه وبهذا يحتجون عليه بالقدر الكوني أنه سبحانه وتعالى قدر لهم أن يشركوا كونا وقالوا لو شاء الله ما أشرقنا فاحتجوا على الله عز وجل بالمشيئة الكوني ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يربى العباد الكفر فليس معنى أنه أذن كونا أن يعبد غيره معه في هذا الكون، أي أنه أذن فيه شرعا أو أنه يرضى عنه أو أنه يحبه صنف لا فلا نخلق بين المشيئ الكونية وبين المشيئ الشرعية، والتي والتي بها نعرف الحق من الباطل. الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا شرعا يبين لنا فيه ما يحبه وما يرضاه من الأقوال ومن الأفعال فلا نحتاج على الله لمشيئته الكونية ما ملك مقرب ولا نبي مرسل و الملائكة هم خلق من خلق الله خلقوا من النور كما بينا ومنهم المقربون الذين يكونون مقربين يكونون مقربين من الله سبحانه الله سبحانه وتعالى لا يرضى لأحد من عباده أن يعبد جبريل وهو من الملائكة المقربين أو أن يعبد ميكائيل أو أن يتخذ الملائكة وسيلة أو واصفة إلى الله ولا نبي المرسل النبي المرسل ما هو الفارق بين النبي وبين الرسول النبي هو الذي يعني ينبئ أن يخبر لغة ومأخوذ من النبوء أي المكان أو النباوة فو إما أن يكون مأخوذاً من النباوة أو المكان المرتفع أو من النبأ أي الخبر الخبر العظيم عما يتساءلون عن إيش؟ عن النبأ العظيم واختلت في معناه من ناحية الإفطلاف فكما قال الشيخ عبيد الجابري هنا في سرقه هو رجل من بني آدم أوخى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة فابقة وأما التعريف المشهور عند بعض الناس من النبي لم يؤمر بالتبليغ هذا خطأ بلا شك فقالوا لا لم بين الرسول والنبي بان النبي لم يؤمر بالتبليغ ما يخالف مهمه النبي وان ذلك ما قاله الشيخ فاله الشيخ خليل الله في تعريفه للنبي لأنه قال إن النبي هو الذي أرسل أو بعث إلى قوم موافقين له في أصل الدين لم يبلغهم أو لا يبلغهم فأيضا قال إنه يحتمل أن النبي يؤمر بالبلاغ ويختمل أنه لا يؤمر بالبلاغ واستأنث بالحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي يوم القيامة النبي وليس ماه أحد فقال قد يحمل قوله هنا ليس ماه أحد على أنه لم يؤمر بالتبليغ ولا يظهر أنه تأويل بعيد وأنه كون النبي لم يؤر بالتبليغ هذا يعني بعيد عن المعنى اللغوي وعن المعنى الذي ثبت في كتاب الله. وتحتج العلماء وبيدر الجابري حفظه الله على أن النبي أمر التلميذ للرسول ومؤمر بالتبليغ بقوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من وما ما من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمّيتي فقال الشيخ وبي فالآية نص على أن النبي مرثل مثل الرسول لقوله تعالى ما أرثلنا من قبلك من رسول ولا نبي فجعل هذا للرسول وللنبي ولكن القيد الذي أشار إليه الشيخ وصالح قد يكون معتبرا وقد يكون هذا هو الفارق الرئيسي بين النبي والرسول أن النبي في الغالب يرسل إلى قوم لهم رسالة سابقة يوافقونه أو يخالفونه ولكنهم قد كلفوا برسالة سابقة فأتا هذا النبي إما بالرسالة نفسها لتجديد الدعوة إليها وإما أنه أتى بتشريعات جديدة من عند الله تكمل هذه الرسالة وهذا نحو أنبياء ذلي إسرائيل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام <تصفيق> كان جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء فكلما هلك نبي خلفه نبي بعده وقول المطنف بعد ذلك والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أي أن الدليل على ما قاله أن الله لا يرضى وإن الله لا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد هذه المساجد بنيت كي يوحد الله ولذلك جاء في أكثر من حديث في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد حتى تكون المساجد لله وحده لا تكون لغير الله وهذا الذي حدث بعد سشوه هذه البدعة في الأمة لم ادخلت القبور وهذه المقامات الى مساجد او بنيت المساجد عليها لم تصر المساجد لله وحده بل صارت لله ولهذا المقبور فالجهال يشدون الرحال الى هذه المساجد ليس لله وحده انما يشدون الرحال لهذا المقبور لنيل البركة منه والالتماس والالتماس الوسيلة عنده كي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك ثبت في حديث جندب بن عبد الله الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أي من آخر وصاياه أن وصف بهذا ألا فلا تتخذ القبور مساجد ألا <سؤال> فإني أنهاكم عن ذلك نجي من آخر وفايا النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وآله <سؤال> فالإقرار الشيخ الثالثة حتى منه أن تذكر أن العقاة الرسولة ورحمة الله لا يجد منه وأباده من الله ورحمة الله كان zeyl kovrunda anne, taşl kovanınun elde ve yuvu elde ve ölen menhas var ve korus ve o kadar babam, o eren am, o i̇kbalam, o aşırat. Ülken tekrar ilerliyor, adımlar ve yollar أولى يعزب الله الله طيب هذه المسألة مسألة, الم... مسألة الموالاة والتولى تحتاج إلى تفصيل فإن شاء الله نجزها إلى النجلي القادم ونفتقد هذا الآن وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه ونتقل إلى ندرس تلخيص الشهر المنتهى.